لا أ ن ق ط ع لكن نفس المزاعم ظهر اني ضغطت انا لا افتح ا ل ت س ل ي م طيب قلنا ربى ربى ت ا ل يلعنه ربى حرف جر مبني على الفتح ت ا ل اسم مجرور طبعا ربى نقول حرف جر شبيه بالزائد لان حروف الجر ت أ ت ي حروف أ ص ل ي ة و ت أ ت ي حروف ز ا ئ د ة و ت أ ت ي حروف شبيه بزايد ا ل و رب ا ملازم ل ل ش ب ه بزاد ا ل حرف جر شبيه بزاد ا ل حروف الجر خصوصا عندنا حرف جر أ ص ل ي و حرف جر زاد و حرف جر شبيه بزاد ا ل فرب ا هنا حرف جر شبيه بزاد ا ل طيب ملفر ا ا ق بين ا ل ث ل ا ث ة حرف الجر ا ل أ ص ل ي هو الحرف الذي له معنى و له متعلق يعني فعل أ و شبه الفعل يتعلق به تجب ا ل ت و ب ة على كل مذنب على كل م ت ع ل ق ا بتجب وعلى هنا تفيد ف و ق ي ة لكن حرف الجر الزائد هو الحرف الذي ليس له متعلق ولا معنى خاص به بل يفيد مطلق ا ل ت أ ك ي د الذي يفيده ز ي ا د ة أ ي حرف مثل ما من رجل من من هنا حرف جر زائد لو قلت ما رجل المعنى ا ل صحيح فحرف الجر الزائد ليس له معنى وليس له متعلق حرف الجر الشبيه بالزائد رب تال له معنى ولكن ليس له متعلق يتعلق رب تفيد التقليل فهو معنى خاص لا يفيده غ ي ر ه ولكن ليس لها متعلق تتعلق به هي ومجروها لكن نقول ر ب حرف جرشه به بالزائد فحروف الجر التي بين أ ي د ي ن ا تنقسم إ ل ى حروف جر أ ص ل ي ة وهي في ا ل غ ا ل ب أ ك ث ر الحروف طبعا وتنقسم إ ل ى حروف جر زائد ة ولها أ ح ك ا م س ت أ ت ي و ا ل ز ي ا د ة خ ا ص ة بمن والباء لا يزاد غير هذا الحرفين من والباء وحروف جرشه به بالزائد و هو رب ولو لا ولعل في لغه عقيل كما سياتي هذه الحروف شبيهه ة بالزائدة لأن ل ا خاص معنى بالزائده ه و ي س لها متعلق ل شبه فربا حرف جر ب دون مجروب على الفتح تال اسم بربا وعلى مجره الكسرة ل أ ن ه يجب ر ان يكون أ م ا من ح ي ث ا ل م ح ل فهو م ب ت د ل م ب ت د م ر ف والمسجد ع ه ا ل ض م ا ل م ق د و ع ل ى آخره م ن ع من ظ ه و ر ه ا اشتغال ا ل م ح بحركة ل س ج ر و ا ل ش ب ي ه ب ا ل م س ج د ه ا ل ق ر آ ن ط ب ع ا ل م س ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل ض م س ج ل والمسجد والمسجد و ا ل م س ع ل و ج م ل ة ي ل ع ن ه ا ل ق ر آ ن في محل رفع خبر المبتدا المجروب ح ر ف الجر الزاد ئ لفظم والحاد يا عشر ووال ا قسم والله لا ل ا ل ا ل ح ا د يا اي ه ال عشر ا ربع ا ل ح ا د يا عشر ووال ا قسم ن ح و و الله لا أ ف ع ل ن الكبائر والله ا ل و ا و حرف قسم م ب ن ي ع ل ى ا ل ف ت ح لا محلل العرب الله ا س م م جروب الوال و ع ى م ج ر ه الكسر الثاني ة عشر ت ا ء القسم تالله التاء حرف جر مبني على الفتح لا محلله م ل ل ع ر ا ب الله اسم مجروب بالتاء وعلم ى جره الكسر الظاهر على آ خ ر ه واضح ما في إ ش ك ا ل هذا ا ل ث ا ل ث عشر حاشه حاشه تستخدم فعلا وتستخدم حرفا ننظر إ ل ى ما بعدها ان كان منصوبا فهي فعل وفاعل مستتر وما بعدها مفعول به لها و إ ن كان مجرورا فهي حرفجر والذي بعدها اسم مجروبها ر واضح ا ل ف ك ر ة هلك الناس ح ا ش ا ل ع ا ل م ي حاشا العالمي, العالمي ه ن ا ن ق و ل حاشا حرفجر م ب ن ي ع ل ى السكولا م ح ل ل ه م العرب ا العالمي اسم م ج ر و ر ب ح ا ش ة وعلام ة ج ر ه ا ل ك س ر ة وحاشا العالم متعلقا بهلكه لو قال لك حاشا العالمه ي ا ل ف ت ح ن ق ولكن ح ا ش ي ل ب ان يكون ا ل ف ت ح ا ل م ق د ر ع ل م ي ن ويكون ا ل م س ل م ف ع و ل لحاشة به ن ص و ن ا ل ف ت ت ح إذا ا س خ د م حاشة ف ع ل ا س ت ث ن ا ء ففاعله ي ك و ن مستثل و ج ب ا وما و م بعده ع ف ل به وإذا ا س ت خ د م حرف جر ف ه ويكون حرف مبنى على ا ل س ك و وبعده ن م ج ر و و به ا ل ر عشر ا ب ع م ذ تبت م ن كل ذنب فعلته ذنب م ن ذ ي و م ا ل ب ل و غ ي من كل طبعا تقدم من ح ر ف ج ر من ع ا ل س ك و ن كل اسم ج ر و ب ب من و عالجرى الكسرى موذيومي هذا المثال شاهدونه او م ث ا ل ن ا م و ذ ح ر ف ج ر من ع ا ل س ك و ن لا م ح ل ل ه من العرب يومي اسم ج ر و ب موذو عالجرى ل الكسرى الظاهر ل ع آخره ي و م هاي ا ف ل ل ب و غ م ل ا ف ل ه ج ر و ب ع ل ى الكسرى والخامس عشر من ذو بدعه الظم ي ج ي ب ل ص ل ا ة م ن ذ ي و م ا ل ب ل و ي ت ج ي ب ل ص ل ا ة م ب ن ي ع ل ش م ب ن ا ل سكون موز يومي م ن ذ و ب د أ ع ل ى ا ل ض م م ن ذ ح ر ف ج ر م ب د أ ع ل ى ا ل ض م لا م ح ل ل ه من العرب ا يومي اسمه يومي ي و م م ن ذ و عام ج ر ي ا ل ك س ر ة يوم مضاف ال ب ل و ي مضاف إ ل ي ه والجرم يوم متعلقان ب ي ج ي ب أ و تجيب كذبيه جبل ا أ ف ض ل عندك ت ج ي ب ل ص ل ا ة ت ج ي ب ل ص ل ا ة ا ل س ا د س عشر خ ل ا خ ل ا ن خ ت ا ك ا ش ة تستخدم ف ع ل استثناء وتستخدم ح ر ف ج ر م ب ن ي ا ن ع ل ى م ا ذ ا خ ل ا و ح ا ش ة على ا ل ف ت ح على ا س ك و ن اذا كان حرفه ي ن ف م ا م ب ن ي ا ن ع لان ى ل س هناك ن ا ش ي ن ا ض ي ي ن فالفعل ماضي ا على ل يبني ف ت ح ببنيان ا على ل ف ت ح ا ل م ق د ر على ل ف ه ل ل ك ا ج ل م و ن خ ل ا خلا ا ل ع ا م ل ش ي ا بعلمه خ ل ا ح ر ف ج ر م ب ن ي على العامل السكون المبني اسم ولكن يجب ان ي ك و ر هناك اشخاص م ج ر و ب ان ب ه ل ك و ن ه ن ا ق اشخاص ل يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ل م ش خ ا ص يجب ان يكون ه ن ا ع اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ح ا ش ة هذه ا ل أ ر ب ع ا ل ث ل ا ث ة خ ل ا وعد ك ا ش ة ث ل ا ث ة حروف جر يمكن أ ن تستخدم أ ف ع ا ل ا ماضيه للاستثناء خصوصا استثناء ل ا فيكون فعلها ا مستتر وجوبا وما بعدها م ف ر و ل ا به هلك العاملون هلك العاملون عدل مخلصي عدل حرف جرم ب ن على ا ل س ك و ن المخلصي اسم ي ر و ب ع د و على من ج ر ه الكسر ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه و الجرم ي ر و م ت ع ل ق ا بهلكه لو قلت عدا ا ل م خ ل ص ة صارت عدا فعل استثناء مبني على الفتح المقدر على فعل ماضي بن على الفتح المقدر على آ خ ر ه والفعل مستتر وجوبا تقدره بعضهم خلا بعضهم ا ل م خ ل ص ة مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتح ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه إ ذ ا كان ما بعدها م ج ر و ف ه يحرف جر و اذا كان, كان ما بعدها منصوب فهي فعل استثناء ف ا ع ل ه ا مستتر وجوبا وما بعدها مفعول به و ا ل ث ا م ن عشر لولا وهي من الحروف المختلفه ف ي ا ا ل أ ص ل أ ن ه ا حرف ا م ت ن ا ع وجود لوجود ويكون ما بعدها مرفوع على أ ن ه مبتدا、مم. نقول نحو لولاك يا ر ح م ة الله ل هالك الناس لولاكي、مم. نقول طبعا على مذهب من يقول هي حرف جر、مم. لولا حرف جر مبدع على ا ل س ك و ن لا محل لهم العرب الكاف ومير متصل مبدع على الكسر في محل جر بلولا وراجع ا ل فيها ا ا ل ر ج حسب الورود يعني مختلف فيها لو بعضهم قال وردت متصل ة بالضمير وبعضهم قال لم ترد وبعضهم قال الضمير في محل جر وبعضهم قال الضمير في محرفع ل ف ا ل ق ض ي ة خ ل ا ف ي ة والراجع انها ت أ ت ي حرف جر إ ذ ا اتصلت بالضمير فقط اي يعني لولا الله خلص الله م ب ت د أ مرفوع عنك في ا ل ض م ي أ ت ي خبر ه م ح ي و ف في الغالب ج و ب ة ما لا هذه متفق على أ ن ه ا غير ج ا ر ة لا تجر الظاهر تجر الضمير إ ذ ا اتصل بها、مم. وحتى لما تتصل على الضمير بعضهم قال الضمير في محل جاره وبعضهم قال في م ح ل ر ف ع مبتدا ك التركيب موجودة وبعضهم لم مسموع وهو مردود وهو تسيبوه يرد العرب طبعا بنقل عن عنه هذا قال أساسا غير ولكن يقول لك ان يكون ه ح ا ك العرب من المسلمين ا يقول أ لك ان يكون هناك العرب وفي العادة يقولون من المسلمين ا يقول لك ان يكون هناك ع العرب من ا ل م س ت ف ه ا م ي ة ك ي م ة ك ي م ة نقول ك ي م ة عصيتا يعني لما عصيتا و تكون ب م ع ن ى ا ل ل ا ك ي م ة يعني لما عصيتا ك ي حرف جر مبني على السكولا ن محل له العراب ما أ ص ل ه ا مال ا س ت ف ه ا م ي ة ما حرف استفهام مبني, على اسم استفهام مبني على الفتح في محل ج ر ب ك ي والها ء للسكت ولكن ا ل بالتقاء حذفت طبعاً س للسكت للسكت الالف سيكون ه ن ا ل سكت ويكون هناك ع سكت ويكون هناك سكت أ ت ي ك جر إ ذ ا ك سكت ويكون ة يراد الفتا ي يضر وينفع يعني كي ما ي ف ع ي ع ن ي للضرر ا ك سكت ويكون ه م ا حرف مصدر ك ي حرف جر مع وما بعدها في ت أ و ي ل المصدر المجروب ك ي و ت أ ت ي كي حرف جر أ ي ض ا إ ذ ا دخلت على الفعل المضارع ولم تقدر قبلها اللام فيكون الفعل المضارع الذي بعدها منصوب ب أ ن مضمر وجوبا وكي حرف جر كي أدرسه أن أدرس يعني كي أدرسة كي ادرسه ل ا ة للدراسة يعني ف ذ هذه ه فيها ثلاثة الثلاث ولا مواضع مواضع يوجد تأتي كي غير جر المواضع ا ل ث ل ا ث ة ت أ ت ي فيها كيل الجر ولذلك تعتبر من قله ة ما ت ر حرف جر العصر فيها انها حرف ناصب والعشرون لعل في لغة عقيل خاصة لعل نحن من أخواتي خاصة نعرفها الاسم وترفع الخبر أما يتقدمونها لعل لغة عقيل لعل وترفع حرف جر فيجرون نحن في فإنهم إنه بها من تنصب بعدها على أنها حرف جر شبيه بالزائد على لعل الله تعالى يغفر ذنبي لعل حرف الجر الشبيه بالزائد ومن على الفتح الله مبتدا مرفوع وعلى مترفه الضم المقدر على م ت ر ف ه ا ل ض م ا ل م ق د ر على آ خ ر ه منع من ظهورها اشتغال المحل ب ح ر ك ة حرف الجر الزائد يغفر فعل م ض ا ر ع والفعل م س ت ت ب تقديره هو ذ لم يفول به طبعا ذ لم يفول به وصوات ن ص ب ي ه الفتح المقدر على ما قبل الياء منع من ع م ن ظ ه و ر ل ا ش ت غ ا ل ا ل محل ب ح ر ك ة م ن ا س ب ة الياء ذ ن لم ض ا ف ا ل ي ا ء مضاف اليه ب ج و ض م ي ر ت ص ب ن ا على ا ل س ك و ن في محل جر مضاف اليه و ج م ل ة ي غ ف ر ذنبي ف ي محل رفع خبر مبتدى لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا ل ه ل ا لالا لالا ل ل ه ا م ا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا ا ل ا ل ل ا لالا ل ل ا ا ل ا ل ا ل ل ل ا لالا لعل الله حرف من أ خ و ا ت إ ن ا حرف ترج لعل زيد ا قادم لعل حرف مشبه بالفعل حرف ترج ونصب زيد اسم ا لعل قادم ا ل خبر لعل وبهذا نكون قد استوفينا عشرين عامل. عاملا وهي العوامل التي تندرج تحت النوع ا ل أ و ل الذي يجر اسما واحدا وقلنا كلها حروف والحروف كلها مبنية لا حظ لها في الإعراب. وقلنا ا كلها لا لها الإعراب ل ح حظ ر و و ف في مبدئة هذه العوامل تنقسم حروف الى ج ر تنقسم إ ل حروف جر أ ص ل ي ة و إ ل ى حروف جر ز ا ئ د ة وهي ا ل ز ي ا د ة بمن والباء خ ا ص ة ت أ ت ي من ز ا ئ د ة و ت أ ت ي الباء ز ا ئ د ة أ م ا ب ق ي ة الحروف فلا ت أ ت ي ز ا ئ د ة وقلنا هناك ح ر ف جر أ ي ض ا القسم الثالث ح ر ف جر شبيهه ب ا ل ز ا ئ د ة وهي لعل ة و ر ب ة لعل ة في ل غ ة عقيل و ر ب ة هما حرفا جر ش بقي ي ه ا امر ت ع ل ق بقي أ م في ن ه ا ي ة هذا الدرس يمكن أ ن انبه عليه الحروف إ ذ ا كانت م ب ن ي ة على حرف هجاء واحد يعبر عنها باسمها الباء من الجملة تتكلم أن عنها حيث حرف واحد هي باء هجاء إذا الباء تقول كذلك لله تكتب أردت ت ق ا ل لي وقال الله اما إ ذ ا كانت م ر ك ب ة من حرفي ه ج ا ء فما فوق فحرف ا ل ه ج ا ء الذي أ ع م ل ه في ا ل ج م ل ة هو نفسه رسم الذي أ ع ب ر به عندما أ ت ح د ث عن الحرف ف أ ق و ل من حرفوجه وقل و من ح ر ف ج ر بينما إ ذ ا كان ه ج ا ء واحد أ ق و ل الله م ح ر ف ج ر الله م ح ر ف و ج الله محرفوجه الله محرفوجه الله م ي ر ف و ج ا ل ل س محرفوجه أ م ا إ ذ ا كان الحرف مركب من حرفين هجاء فما فوق من ح ر فالاسم ي ن ه ج ء فما و المسمى واحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه. وبهذا الشكل قد انتهينا هذه وصفه ب وبهذا ه انتهينا الشكل عام قد من ع ي شيخ ただ、それはちょっと変わってきているので。